وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَأْسًا فَنَقْبُوا فَنَقْبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه குஹம் السجود واستمع يوم ينادي அது من مكان قريب يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شَقًّا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ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 فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع